اعظم نعمه انت الان تتقلب بها انك صحيح في بدنك هذه اعظم نعمه يا مسكين زر المستشفى المركزي واتخصصي واحد اذهب اقرا عليه انا العصر في مستشفى التخصصي في بريده اقرا عليه يقول انا فيني ويشتكي من العلل فأدخلته في العربيه وذهبت به الى العناية. فقلت انظر فلما دخلنا إلى ويادا خلطنا خلطنا نطلع قلت ليش قال أنا هرج ورأ واسمع وحرك يديني قلت هؤلاء لا يتحركون إلا بأجهزة احمد الله على أن من عليك أن أسأل وأنت الآن تتنفس طبيعي وتأكل طبيعي وتخرج القادور طبيعي فاحمد الله أنك عنه عافاك وابتلى غيرك أعطاك السمع فسخرت سمعك لسماع الحرام أعطاك النظر فسخرت نظرك للحرام أعطاك اليدان فسخرت يدك للعبث في الحرام يا مسكين كل شيء شاهد عليك يوم القيامة اقرأ صورة فصلت ماذا يقول الله جل في وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء خلاص